Book 2 3 en 40 Thalafatun wa-arba'oon Thalafatun wa-arba'oon By die dieretain Fi hadieqatil haeewaan Fi hadieqatil haeewaan Daar is die dieretain تلك الحيوان هل هي حديقة الحيوان دار اس دي كاميل بار هنالك الزرافات هنالك الزرافات وار اس Waar is die Waar is die slange? Waar is die hiëte? Waar is die hiëte? Waar is die leeu? Waar is die aseud? Waar is Ek het 'n kamera. My kamera t's oor. My kamera t's Ek het ook 'n video kamera. My kamera van video. My kamera van video. Waar is die battery? Waar is die kangoeroes? اين الكنغر؟ اين الكنغر؟ أين is وحيد القرن؟ اين وحيد القرن؟ Waar is die kleedkamers? اين دورة مياه حمام؟ اين توجد دورة المياه؟ Daar is a winkel. Huna ke makha? Huna Daar is a restaurant. Huna ke matham? Huna Waar is die kamele? Ayn al jimal? Ayn al jimal? Waar is die korelas en die zebras? اين الغوريلاات والحمور الوحشيه اين والحمور الوحشيه Var النمور والتماسيح النمور والتماسيح